بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير منون وإنك فَسَتَذُوقُونَ الْعَذَابَ وَأَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِأَنَّكُمْ مُفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَالدَّهْرُ لَو تَدْهِنَ ولا تقع كل حل في مهين هم مازن مشاء بنميم من ماع غير معتدي اسيم عتل لندع ذلك زميم ا 129-سلا عليه آياتنا قال أساطير الأولين 120-سنسمه على القرطوم 121-إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن ادبوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم وغدوا على حرد قابرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا عسى ربنا 119. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 110. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 111. أفنجعل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 قَاشِعَةَ الأَبْصَارِ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَوْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ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 لولا ان تدا ورق نعمه من ربي لنبد بالعراء وهو مذموم فجت تباهر ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليسلكونك بابصارهم لم سمعوا الذكر و a